في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيميه رحمه الله قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب كفاره من أفسد صوم رمضان بالجماع قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال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 قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت احوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة وفي لفظ, وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبه قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكينا وذكره قال رحمه الله وفيه دلالة قوية على الترتيب ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه وفي لفظ للدار قطني فيه, للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك قال وقعت على أهلي وذكره قال رحمه الله وظاهر هذا أنها كانت مكره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 القرآن أعظم واعظ وأعظم ما يوعظ به ففيه الترغيب وفيه الترهيب وفيه الانذار وفيه التخويف فيه خبر من سبق وخبر من سيأتي فيه الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله وربوبيته واستحقاقه للعباده فيه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا فهو فهذا القرآن أعظم ما يوعظ به القلب هذا القرآن قال عز وجل موعظة من ربكم ثم ذكر وشفاء لما في الصدور قال العلماء شفاء لما في الصدور من أمراضها الاعتقادية في الشبهات ومن أمراضها ماذا؟ البدنية الحسية وشفاء لما في الصدور ولذلك من أعظم ما يستشفى به ماذا؟ القرآن أعظم ما يستشفى به القرآن وشفاء لما في الصدور أي الصدور كل الصدور وشفاء لما في الصدور وماذا وهدى هو الهداية القرآن وماذا ورحمة ثم قال بعد ذلك وهدى ورحمة ماذا للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال أهل العلم أي فليفرحوا بفضل الله وبالقرآن فإن نزول هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفرح به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا القرآن خير مما يجمعه الناس ويحرص الناس عليه ما أجمل أن يتأمل المسلم هذه الآية هدى وقبلها موعظة أعظم ما يوعظ به القلب تلاوة الكتاب العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فمن أراد الموعظه العظيمة في القرآن والهداية بالقرآن والرحمة في القرآن لمن؟ لأهل الإيمان لما فتح على المسلمين في نهاوند أتى رجل إلى عمر ليخبره بالبشارة فقال يا خليفه رسول الله ليهنأك نصر الله للمؤمنين ولتفرح فقال له اخطات انما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع كان عمر يقول له الفرح الحقيقي هو الفرح بماذا بهذا الكتاب العزيز نعم قال رحمه الله باب كفاره من افسد صوم رمضان بالجماع ما زال الحديث في كتاب الصيام ثم تكلمنا فيما سبق عن بيان الفطري بماذا؟ بالحجامة وبينا الصح أن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يفطر الحاجم وماذا؟ والمحجوم وبينا أن الصواب في القي أنه ماذا؟ أنه لا يفطر إلا إذا ماذا؟ استدعاه وطلبه أما إذا غلبه وقهره وذرع فإنه لا يفطر وأن الصحيح أن الكحلا لا يفطر أن الكح لا يفطر وذكرنا أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما اطعمه أطعمه الله والسقاه ثم ذكرنا أنه ينبغي للمسلم أن يتحفظ ماذا في صومه من أن يغتاب أو يكذب أو يلغو أو يشتم فإن سابه أحد فليقول إني مرء ماذا؟ إني مرء صائم وبيان جواز أن يغتسل الصائم من شدة الحر وأن له أن يتمضمض وأن ذلك ماذا؟ وأن ذلك لا يضر صومه وذكرنا جواز القبلة للصائم وجواز, القب وجواز المباشرة للصائم إذا أمن ماذا؟ إذا أمن من ماذا؟ من أن لا يفضي ذلك إلى الاستمناء أو إلى الجماع وختمنا بباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ماذا؟ صلى الله عليه وسلم من غير احتلام فيطلع عليه الفجر صلى الله عليه وسلم وهو, وهو جنوب فناسب ايات الامام الإمام هنا بباب ماذا؟ بباب كفارة من وقع في أكبر المفطرات وهو الجماع فقال باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع فكانك تأخذ من الباب أن الجماعة في نهار رمضان ماذا مفسد مفسد للصوم وهذا الباب في بيان كفارته فذكر حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفض بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال أهلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على مرأت في رمضان في لفظ لمسلم أن رجلا وقع بمرأته في رمضان فاستفتع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وما أهلكك قال وقعت على مرأت في رمضان في رواية وقعت بأهلي وفي لفظ وقعت على مرأت وأنا صائم وفي لفظ أنه جاء للنساء فقال يا رسول الله احترقت انظر مرة قال هلكت ومرة قال احترقت وإذا جاء عن النبي صلى قال أين المحترق قال النبي هل تجد ما تعتقوا رقبه قال لا في لفظ ليس عندي وفي لفظ النسائي ليس لي يعني لا أملك قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين في رواية فصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد أن تطعم ستين مسكين قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال فهل على أفقر منا وفي رواية على أفقر مني يعني, يعني أهل بيتي ومني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج, أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده قال وقال اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فتصدق عليه فليكفر وأخرجه في كتاب في كتاب ممكن أن يخرجها لإمام في كتاب الهبة في كتاب الهبة وفضلها باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت هل تعد هبة وذكر في كتاب النفقات في باب نفقة المعسر على أهله وذكر في كتاب الأدب أين فضحك النبي حتى بدت ماذا انيابه أو نواجده باب التبسم والضحك وذكرها في باب قول الله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم في مساله ماذا كفاره الظهار وذكرها في باب متى تجب الكفاره على الغني والفقير وباب من اعان المعسر على الكفاره وباب يعطي في الكفاره عشرة مساكين وباب من اصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء ماذا مستفتيان انظر تبويبات الإمام كلها استنباطات ماذا فقهيه رحمه الله هذا الحديث يعني مما اتفق عليه الجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة الاربعه قال هلكت والمراد وقعت في ماذا في فعل الإثمي بفعل ما حرم الله علي فعله في الصوم وهو الجماع كما ذكرنا في رواية مسلم قال احترقت وفي رواية قال وإن كنت ضعيفة هلكت ماذا وأهلكت يعني من أهلكت أهلكت من وقعت عليها زوجتي في رواية انه قال وطئت أهلي في نهار ماذا بنهار رمضان وهذه من أصلح الروايات فأتي النبي بعرق ما العرق العرق بفتح العين والراء هو ماذا الزنبيل هو الزنبيل ويقال المكتل ويقال له ماذا الزبيل هكذا الزبيل وهو عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاع يعني كم ستون ماذا؟ ستون كيلو. ستون ماذا؟ كيلن أو ستون مدة. ستون مدة يعني ليس ستين كيلو لا تقريبا ثلاثين كيلو وقليل. ثلاثين كيلو وقليل. ما بين لابتيها ما اللابه؟, اللابة؟ هي الحرة. ولابتيها هم الحرتان اللتين ماذا؟ في المدينة والمدينة بين. حرتين المدينة بين حرتين والحره هي الأرض الملبسة حجارة سوداء ويقال لابه ولوبه ويقال نوبي وقالوا نوبي هكذا حتى بدت نواجده نواجده ما هي أنيابه كما في الرواية الأخرى وهم الأسنان خلف ماذا خلف الرباعية خلف الرباعية هذا الحديث أفرده العلماء بالتصنيف وقد أفرده الإمام العراقي في مجلد ضخم زين الدين عبد الرحيم العراقي استخرج منه هو يقول استخرجت منه ألف مسألة ومسألة استخرجت منه ألف مسألة ومسألة برواياته طبعا كما حكى عن نفسه هذا الرجل قيل هو سلمة بن صخر البياضي سلمة بن صخر البياضي وقيل سلمان بن صخر والصحيح سلمة بن صخر في هذا الحديث مسائل كثيرة أهمها مسائل فقهية متعددة أهمها اولا عظم شأن الجماع في نهار رمضان عظم شأن الجماع في نهار رمضان وأنه من المآثم العظيمة والمهلكه لأن الراوي قال هلكت يا رسول الله فأقره النبي على قوله هلكت قوله احترقت ولم ولو لم يكن الإثم عظيما لماذا لهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل كما قال احترقت واقره النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك ثانيها من المسائل أن من جامع في نهار رمضان عامدا وجبت عليه الكفارة المغلظة وهي على الترتيب كما جاء في الحديث عتق رقبة مؤمنة وهو قول الجمهور كما سيأتي فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لا يتخللها فطر إلا من عذر فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهذا قول جماهير العلماء أنها على الترتيب لاحظوا قول الإمام وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبه قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أطعم ستين مسكينا وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب ما وجد الترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه قال ماذا قال لا اجدها نقله الى اي شيء الى الصوم قال لا استطيع او لا اطيق قال فاطعم ستين مسكنا قالوا فهذا مفاده ماذا مفاده ان هذه الكفاره المغلظه على على الترتيب المساله الثالثه الجماع في نهار رمضان هو موجب الكفاره المغلظه ما ماخذ الكفاره المغلظه كون الجماع في نهار رمضان اون في نهاري رمضان فلو جامع في قضاء رمضان لو جامع في قضاء رمضان هل عليه كفاره مغلظه لا ليس عليه كفاره مغلظه وانما فسد صومه وعليه ماذا القضاء ولا كفاره إذن العله هي ماذا حرمه ماذا حرمه نهاري رمضان حرمة نهاري رمضان وعظم شأنه المسألة الرابعة لو جامع ناسيا وقد تعرضنا لها في درس سابق فذكرنا أن فيها ثلاثة اقوال لو جامع ناسيا أنه مثلا في رمضان فقيل إن عليه القضاء والكفارة وأنه لا فرق بين الناس والعامد في نهار رمضان لأن العامل قال مثل هذا لا ينسى مثلا أو لعظم حرمة نهار رمضان وهو المشهور من مذهب الحنابلة والظاهرية قالوا ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من السائل قال ماذا؟ وقعت بأهل ماذا؟ في نهايه هل سأله النبي أن تعامد أو ناسي لم يسأله فقالوا ماذا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال فيكون له حكم ماذا؟ العموم لقاء منكم ان يقول ان في الحديث ما يشعر على العمديه اين هي يا حتى في في النسيان في النسيان قد يقول هلكته ها انه كان يعلم هذه الصوره انه هلكت واحترقت انه كان يعلم طيب كذلك احلك ضعفها العلماء بتذكر بعض عملها ليست في دواوين السنه ايش رايكم انه يعلم قال وقعت على اهلي في ماذا او على امراه في نهاري رمضان فهو يعلم ان الوقوع محرم اصلا ويعلم انه ماذا كفارته ماذا مغلظه فهو يعلم ان الوقوع ماذا فهو يعلم جواب ماذا فعله قال وقعت على اهلي فينا الماضي وسبقها بماذا بالحكم وهو الهلكه والاحتراق فقال هذا دليل على انه كان متعمدا طيب نرجع للمساله لو جامع ناسيا قلنا القول الاول قول الظاهريه والحنابل انه تجب الكفاره وماذا وماذا والقضاء الثاني انه عند الحنفيه والشافعيه وروايه عن احمد انه لا يجب القضاء ولا الكفارة لماذا للآية ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو اخطانا قال الله قد فعلت لعموم الآية القول الثالث وهو قول عطاء والليث والأوزاعي أنه يجب القضاء دون ماذا دون الكفارة ولعل الراجح أن من أفطر في رمضان من جماع ناسيا أنه لا كفارة عليه لعموم ماذا الأدلة في رفع الحرج عن الناسية خامسا قوله هل تجد ما تعتق رقبه استدل به من قال يجوز ماذا هل تجد رقبه استدل به على ماذا استدل به من قال انه يجوز ان تعتق الرقبه الكافره فان رقبه هنا ماذا مطلقه لم يقيدها بانها مؤمنه بينما في ايات كفاره القتل ماذا قال فتحرير رقبه مؤمنة. وهذا القول قول ابي حنيفه رحمه الله بينما ذهب الجمهور الى انه يجب ان تكون الرقبه مؤمنه قالوا لا يجوز الا رقبه مؤمنه حملا للمطلق على ماذا على المقيد فان الحديث وان كان مطلقا الا ان الايات ماذا جاءت مقيدة في الرقبه المؤمنه في كفاره القتل وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية في الصحيح مسلم لما ضربها سيدها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فقال العلماء إنما يخرج ماذا في هذه الرقاب ماذا ما كانت تعتق رقبة ماذا مؤمنة المسألة السادسة وهي مهمة الحقيقة العبرة في الشهرين بالشهور لا بعدد الأيام فيجب عليه شهرين متتابعين من أين ابتدأهما واضح فلا يلزم ستين يوما وإنما يلزم شهرين ما الفرق قد يكون الفرق يومين ويبنى عليه مسألة أخرى أنه لو ابتدأ من أول الشهر أو وسطه أو آخره فإنه لا بأس فإنه لا بأس كذلك أنه يلزم أن تكون هذه الشهور ماذا متتابعة فلا تقطع إلا من ماذا من عذر مثل الحيض للمرأة والنفاس لها مثلا وماذا الفطر كالعيد جيد لما يقول عيدين كعيد الأضحى ليش لأنه ما يجوز أن يصوم إلا بعد عيد الفطر لأنه لو عليه قضاء فإنه لن ينشئ الابتداء إلا في ثاني يوم العيد فلا يجوز مطلقا أن, إن شاءه ونحن نقول متتابعين فيقال يجوز ان قطعه عيد ماذا الأضحى طيب لو قطعته أيام التشريق يصوم لأنه يصام ماذا يصام فيها وكذلك المرا في الحيض وفي النفاس أو عرض له عذر من سفر أو مرض نعم المسألة السابعة يجو أن جواز الأكل من الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان معسرا ما وجه الدلالة قال ماذا وهل على أفقر منا يا رسول الله قال ماذا أطعمه أحلك جواز الأكل من الكفاره لمن وجبت عليه إذا كان معسرا والتصدق على أهله ودليل ذلك أن العرق الذي جاء به للنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا كفارة جعله ماذا كفارة وليس صدقة وقيل إنما أخذه صدقة وبنى عليه الجمهور مساله أن الكفارة لا تسقط عن من وجبت عليه فتبقى الكفارة في ذمة من في ذمة من وجبت عليه ولو كان معسرا فتبقى فلو أيسر ماذا وجبت ماذا عليه فيقال إن الجمهور يقول إن الكفارة لا تسقط عن من وجبت عليه بالإعسال والعجز عنها وقالوا ليس في الحديث ما يدل على سقوطها والأصل ماذا بقاؤها في ذمته وذهب أحمد وهو أحد قولي الشافعي أن الكفارة تسقط بالعجز رجل لنفترض أنه حج فوقع ماذا فيما يوجب الكفارة وهو معسر فهل نقول تسقط عن الكفاره بعساره؟ نقول لا تسقط بل تبقى ماذا في ذمته لا يستطيع ماذا الى يستطيع ماذا ان يخرجها ولذا هذا الصواب ان يقال ان الكفارات لا تسقط بالعجز لاحظوا معي الرجل كان عاجزا عن ستين مسكينه فجيء بتمر عرق بمقدار ثلاثين ماذا صاعا فاعطاه النبي سلم له فقال ماذا النبي له قال فأطعمه أهلك انتبهوا هل أطعمه أهلك ماذا يعني تصدق به على أهلك كفارة أو خذه وأطعمه أهلك فإنك أنت معسر عاجز فتسقط عنك الكفارة وإنما هذه صدقة لك واضح الفرق نقول لا النبي لم يسقط عنه الكفارة صلى الله عليه وسلم لكن لفقره وحاجته رخص له النبي ماذا أن يطعم الكفارة التي وجبت عليه ماذا من الصدق أن يطعم ماذا أهله نعم فإن النبس قال خذ هذا فتصدق به على أهلك المسألة الثامنة هل عن المرأة كفارة مذهب الشافعية والظاهريه ورواية عن أحمد ورجحه النووي أنه ليس عليها كفارة ليس عليها كفارة وما لإليه ابن قدامة والحديث ليس فيه التعرض لمسألة المرأة أن عليها كفارة او لا فقال العلماء ليس عليها كفارة سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهتان والحديث ليس فيه ما يدل على أنه تلزمها كفارة وذهب مالك وأصحاب الرأي وهو قول آخر للإمام يحمد رحمه الله في أصح الروايات أن الكفارة تلزمها إن كانت مطاوعة أما إن كانت أو ناسية أو جاهله فإنه ماذا لا كفارة عليها فإنه لا كفارة عليها فإن كانت مطاوئة فقد هتكت صوم ماذا حرمة صومي رمضان فوجبت عليها الكفارة وقيل تجب عليها الكفارة وماذا وتلزم زوجها هو الذي يكفر لأنه هو الذي واقع نعم وهذا قول الشيخ السلام يقول إذا كانت مكرها تلزم من زوجها هو الذي يكفر تبقى في ذمتها لكن من الذي تلزمه تلزم الزوج يكفر عن نفسه هو ويكفر عن المرأة لكنها لازمه في حق من في حق المرأة ما زمرت المسألة أنها تطالبه بماذا بأن يكفر نعم. <مسكرا> <أني هلزم من زوجها> <م>... هذا قول قالوا الدليل أولا النبي وسلم لم يتكلم عن هذه المسألة هذا في الحديث ظاهره لم يشير النبي الى ان المرأة تجب أو لا تجب عليها مسكوت عنه قال العلماء والأصل في الجماع أنه يقع من المرأة والرجل جيد فإن, لم فإن كانت مطاوعه فهي ماذا عليها كفارتها طيب إن كانت مكرهة فالحرمة حرمة الشهر قد ماذا خرمت طيب من الذي خرمها المكره وهو من؟ الزوج فلزمته الكفارة واضح كفارة الرجل وكفارة المرأة إن كان ماذا مكرها لها بدون ماذا طوع ماذا لم يكن طواعية منها نعم على الترتيب رقبه صيام شهري فيطعام ستين مسكين الراجح أنه تلزم إن كانت مطاوعة تلزمها هي جيد الكفارة واجبة في حق الزوج إذا جامع عامدا في نهار رمضان فإن كانت زوجته مطاوعه وجبت عليها وإن كانت مكرهة وجبت على الزوج في حق من زوجها وقل لا تجب عليها ولا على الزوج وإنما تجب كفارة واحدة طيب المسألة التاسعة الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج ماذا قبلا كان أو دبرا ولو لم يحصل مع الإيلاج إنزع هذه مسألة مهمة وإنما مجرد الإيلاج في الفرج الاصلي هو الذي يجب ماذا هو الذي يجب الكفارة فأما الإنزع كما تقدم معنا مع المباشرة بدون إيلاج لا يجب في ماذا لا يجب فيه إلا القضاء لا يجب فيه إلا القضاء ولا كفاره لاحظوا معي والابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه في حديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن لم يتكلم النبي عن الصوم في الرواية التي معنا رواية الباب لكن أتى المؤلف هنا لرواية ابن ماجه وأبي داود في رواية وصمك يوما مكانه حكم العلماء على قول وصم يوما مكان حكموا عليها بالشدود، فإن الثقات لم يثبتوها، وقد خالف فيها الثقة من هو اوثق منه، فأعلها بعضهم بأنها شاذة. طيب، هل في الحديث صم يوما مكانه؟ لا. طيب، فهل يجب القضاء؟ من أين أتيتم بالقضاء؟ النبي أبان له ما يجب عليه. من الكفاره لكن لم يبين له صلى الله عليه وسلم انه يقضي اليوم فإن قلنا ان روايه ابن ماجه وروايه ابن داود ضعيفه لانها شاذة فمن اين يقال بوجوب بوجوب القضاء عليه وهذه مساله ذهب الجمهور من العلماء الى ان من جامع في رمضان وجب عليه قضاء قضاء ذلك اليوم مع الكفاره قالوا لانه ماذا قد خرم ماذا يوما من الشهر وأفسده فلم يكتمل له ماذا العدة التي أمر الله بها فوجب عليه ماذا فوجب عليه القضاء ولو صحة الرواية كانت دليلا صريحا في المسألة ابن حزم وطائفة قالوا لا قضاء عليه قالوا لأن النبي سكت عن ذلك ولم يلزمه بماذا بالقضاء وقالوا ألزمه بما هو أشد من القضاء وهو الكفاره فكأن الكفاره حلت محل محل القضاء لكن يشكل الشهر هكذا وهكذا وهكذا تلك الشهر تسعين وعشرون طيب لو جامع يوم فكأنه إنما صام ثمانية وعشرين ولذا وقالوا وهذا مسلك لشيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام أن هذا من باب التغليظ عليه فالشيخ الإسلام رجح ما قاله ابن حزم يقول لا يجب عليه القضاء وقال مثله مثل الذي يترك الصلاة عامدا ماذا قد مر معنا قال الشيخ الإسلام لا يقضي مادام تركها عامدا وهو قادر فإنه لا يقضي وقال هذا من باب ماذا من باب زجره وعقوبته والتغليظ عليه لكن والله أعلم أن الراجح أن الأصل أنه, أنه سكت عن شيء ماذا معلوم بأدلة ماذا أخرى وذمة المكلف مشغولة بأي شيء بهذا اليوم الذي ماذا جامع فيه وجب فوجب عليه القضاء الصحيح انه يجب عليه القضاء والكفاره من الفوائد ان المؤمن مؤتمن على عبادته البدنيه والماليه فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من اقر هذا الرجل على انه عاجز وفقير محتاج النبي يقول ماذا ما يشهد لك أنك ماذا ما بين لبتيها فقر منك لا اكتفى النبي ماذا بالدعايه العجز وماذا الفقر وفيه جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر والعوز وجواز حلف الإنسان على ما يغلب على ظنه من أين أخذناها أحسنت فوالله ما بين لبتيها ممكن هناك أفقر منه لكن هو يظن أنه هو أفقر من بين لابتين بدينة فقال هو الله ليس بين لابتين أحد منا أو أفقر منا أهل بيت جواز شكوى الإنسان حاله إلى من يقدر على مساعدته فإنه شكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعزير من جاء تائبا إن ارتكب معصية لا حد فيها فهذا جاء تائب في معصية لا حد فيها فالأصل قبول ماذا توبة. لو جاء تائبا في حد في معصية فيها حد ينظر في ماذا في قامت الحد عليه جواز التكفير من الغير جواز أن تكون كفاره ماذا من الغير فلو كفر آخر فهل تجوز الكفارة عنه؟ لو قال الإنسان اكفر عنك ما وقع منك من الخطأ في ماذا في الفدية في الحج فما الحكم لا بأس في ذلك نعم لو كفر, لو كفر عنك اليمين برضاك لا بس اذا بشرط من؟ بشرط علمي ورضا من؟ المكفر مشروعية جلوس المفتي للاستفتاء لأن قال الراوي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلواية مسلم أن الرجل استفتى النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية استفصال المفتي للمستفتي عن مسائل قال هلكت قال وما أهلكك ينبغي المفتي الذي يعلم الناس ويفتيهم ويرشدهم ينبغي أن يستفصل في حال, من في حال المستفتي فيما يحتاج إليه في الجواب فيما يحتاج إليه في الجواب وهذا فقه هذا فقهم بذاته أخيرا استعمال الكناية عما يقبح وقعت على ما قال ما صرح وإنما قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قد وكذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول له ما أهلكك ما كذا فكان يسأله النبي وهذا ما قام ماذا حلمه صلى الله عليه وسلم في التعليم وفي الإرشاد بأمتي صلى الله عليه وسلم ابن حزم في رواية ما أهلكك أعلها وحكم كما ذكرنا عليه بماذا بالشذود وقد جاءت من طرق متعددة عند الدار قطني والبيهقي وقد صحاب ابن خزيمة ابن وابن الملقن والبيهقي والألباني صحح لفظه ماذا صوم يوما صوم يوم مكان لكن اكثر العلماء على أنها ماذا على انها شاذة في روايات جاءت مختصرة في مسلم أنه جاء اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال اصبت اهلي قال تصدق فقال يا نبي الله ما لي من شيء وما اقدر عليه قال اجلس لاحظوا معنا ماذا قاله النبي تصدق ما قال له ماذا اعتق رقبه او قال صوم شهرين ما قال تصدق فأخلى من بعض العلماء أنه يجوز في كفارة ماذا العدماء عن ماذا الصدقة ست لكن يقال الراوي اختصر الحديث هنا الراوي هنا اختصر الحديث والحديث أصلا يرد هذا المذا ماذا هذا المجمل يرد إلى المبين في حديث أبي هريرة فحديث عائشة هذا المجمل يرد إلى المذا المبين في حديث أبي هريرة قال تصدق فقال يا نبي الله ما لي شيء وما اقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك اقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله أين اين المحترق انفا فقام الرجل فقال رسول الله تصدق بهذا قد يقول قائل هذا الحديث دليل على جواز ماذا ان تكون كفاره صدقه من طعام واضح عرقا من طعام نقول لا الجواب عليه من وجوه كما ذكرت الأول أن هذا الحديث فيه إجمال بيانه في حديث أبي هريره الثاني أنه ماذا أن النبي أبان له وجوب الكفارة ثم أبان له وجوب الصيام ثم سكت وقال اجلس حتى جاء ماذا حتى قاله تصدق قال لا أجد يا رسول الله واضح هذا هو الجواب عليه نعم طيب الباب الذي يلي سم ايام سنه جميله ما شاء الله ما ذكرنا. من كرر الجماع هذا مما فات على من كرر الجماع في نهار رمضان عفانا الله واياكم وانتهك حرمه الشهر واهلك نفسه واحرقها كما عبر الراوي ما الواجب عليه؟ هل يجب عليه كفارة واحدة أم يجب عليه كفارة بكل جماع قولي؟ من علماء من قال يجب عليه كفارة بكل جماع لأن لكل يوم حرمته، فلو جامع في يوم من أيام ثم جامع في يوم بعده فانه يجب بكل يوم كفارة. ومنهم من قال ان إن الكفارة ماذا؟ إن وقع في أي يوم إنما تجب عليه كفارة واحدة. وفصل بعضهم فقال ان جامع فكفر في رمضان اعتق رقبه واضح لن نقول الا اعتق رقبه لماذا لن يستطيع الباقي واضح؟ لن ينتهي رمضان فاعتق رقبه فجامع مره اخرى قلنا تجب عليه الكفاره القول الثالث انه إن وقع في يوم مثلا فجامع اكثر من مره فانه لا تجب عليه الا كفاره واحدة وإذا صحيح أن يقال أنه تجب كفارة ماذا كل يوم نعم لأجل ماذا لأجل أن لا يتجرع المكلف فلو واقع مرة وعلم أن الكفارة واحدة فقد يكرر ماذا هذه الحلكة في ماذا في شهر رمضان والأصل درء درق ماذا درء هذا الباب نعم سؤال جيد حسنت شيخ في نهار رمضان نهار رمضان يعني ما صام رمضان أي لا وهو مفطر هو مفطر له جامعة عليه حرمته تركه لماذا تركه للسيام لا لتركه ماذا لا لا نقول بحكم الوقاعة هنا وإنما نقول يعزر من جهة تركه ماذا لصومه في رمضان والإمام أن يعزر بما يراه دون الحد قد يعزره بعقوبة مالية أو عقوبة بدنية له ذلك يحبسه يسجنه نعم لكن هو لا شرعا لا يجب عليه الا القضاء لكنه نسأل الله العافيه يعني جاح ان كان جاحدا هذه اتفقنا على انه يكفر ان كان ماذا متهاونا فانه لا يكفر لكن ماذا يعزر بفعله هذا نعم الباب نعم الباب الذي هنا سمش هذه حيلة. طيب هو ربك يعلم، ربك يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون، ما من غائبة في السماء. هل ما الذي يجب عليه؟ هذا السؤال. هنا الفقيه ينظر ما حكم الجواب عليه. من علماء من أوجب عليه كفار المغلظة. بالنظر إلى قصده وهذا مذهب الحنابلة. ينظرون إلى المقصد وإلى أن المتعلق بالحكم وماخذ الحكم هو ماذا؟ هو حرمة الشهر. واضح وأنه إنما أشرب لأجل ماذا لأجل الجماع فنظروا إلى العلة الثاني أنه إنما يجب عليه القضاء وأنه آثم بفعله هذا واضح لكن لا شك أن هذا تحايل على من على رب العالمين نسى الله على آفية. نعم هذا أشد من فعل اليهود فإنهم أخذوه فجملوه ماذا؟ فباعوه فأكلوا ثمنه في حديث ماذا إن الله حرم ماذا على اليهود لحوم الخنزير وماذا وشحومها فماذا فعلوا؟ جملوه، أذابوه جيد ثم ماذا؟ باعوه فأكلوه أكلوا ثمنه فانظر يعني أقفل الشارع باب ماذا؟ باب الحية هنا تربية النفس على المراقبة وأن الله سبحانه وتعالى مطلع مشاهد مراقب لهذا العبد علام الويوب عالم الغيب والشهادة الله عز وجل اطلع على ما في قلوبنا وضمائرنا وسرائرنا إن كنت تحتال يعني أو يحتال إنسان على الناس فإن الله عز وجل مطلع على خفايا الصدور وما تكنه إياك يوما أن تظن هذا المسلك بربك سبحانه وتعالى نعم نعم قال رحمه الله باب كراهة الوصال لكن يعني هي مسألة جيدة تذكر فتعلم نعم. عليه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا انك تفعله فقال اني لستك احدكم اني اضل يطعمني ربي ويسقيني قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اضل يطعمني ربي ويسقيني قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليهن قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وأبو داود باب كراهة الوصال لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المفطرات الصوم ناسب أن يؤتى هنا بماذا بحكم الوصال في الصوم الوصال وصال الصائم بين ماذا بين يومين لا يفطر في الليل هذا هو معنى الوصال قال باب كراهة الوصال فكأن المؤلف يميل الكراهة هذه كراهة التحريم أو التنزيه يظهر أنه يبيل كراهة ماذا التنزيه كراهة التحريم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال النهي هنا ماذا طلبوا طلبوا ماذا الترك ممن دائما طلبوا الترك ممن إذا قلنا النهي ممن هو دون من دون الطالب فالذي ينهى يكون دائما أعلى ممن من المنهي فالناهي أعلى ماذا؟ من المنهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا انك تفعلوه الوصال فقال اني لستك احدكم اني اضل يطعمني ربي ويسقي لي وهذا لفظ البخاري في لفظ اخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في حديث عمر قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم و لم يذكر فيها ان ربي وفي لفظ البخاري أظل أطعم وأسقى. في لفظ مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابن عمر. وما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. في لفظ البخاري أنه قال مرتين إياكم والوصال. فقيل إنك تواصل. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكلفوا فكلفوا. ها فكفلوا فاكفلوا لا هي يظهر بالفتح فاكلفوا من العمل ما تطيقون فاكلفوا نعم في لفظ مسلم فكفلوا ما لكم ما لكم به طاقة وهذا لطيف المعنى هذا جيد وهذا الحديث اخرجوا البخاري في باب الصيام في باب التنكيل لمن أك ماذا أكثر الوصال وأخرجه في باب التمني في كتاب التمني وعن عائشة قالت نهاهم رسول الله طيب فكلفوا ماذا معناها اي خذوا وتحملوا خذوا وتحملوا ما تطيقون من العمل ما تطيقون وعن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم وفي رواية لست مثلكم إن إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه يعني الروايات الماضية رواية ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وفي لفظ للبخاري إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم وجاء الحديث عن أنس كذلك في البخاري ومسلم وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم اراد اي يواصل فليواصل حتى السحر قالوا يا قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست هيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وابو داود وهذا اللفظ انفرد به البخاري لفظ الاخير لفظ اني لست هيئتكم وخرجوا في باب الوصال الى السحار لم يذكر المؤلف حديث أنس وهو أصل في الباب قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق لستم مثلي إني أضل فيطعمني ربي ويسقيني أخرجه البخاري وبوب عليه البخاري باب تسمية الوصال بالتعمق في الدين وكذا ابن خزيمه فعد النبي الوصال ماذا يدعو المتعمقون ماذا التعمق غيره هو ماذا الغلو هنا المراد به الغلو نعم نهى النبي عن الوصال ثم قال إني أظل يطعمني ربي ويسقيني يطعمني ويسقيني هذه جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمانع لهم من التأسي به صلى الله عليه وسلم والمراد به يعني مراد يطعمني ويسقيني اختلف العلماء فيها على تفاسير كثيرة أشهرها اني أعطى قوة الطاعم والشارب ويؤيده أنه أعطى قوة الطاعم والشارب فأقوى وأعان على الوصال ويؤيده أنه في لفظ الحديث أظل أظل يطعمني ويسقيني وفي لفظ أبيت ماذا أبيت هكذا الثاني أنه يطعم ويسقى حقيقة من طعام الجنة وشرابها كرامة من الله له صلى الله عليه وسلم لا تشاركه الأمة وأجيب عليه بأنه قال يطعمني ويسقيني فكيف يقال ماذا أنه طعام حقيقي أضل أبيت فلو كان يطعم حقيقة لماذا لما عد مواصلة لما عد مواصلة والمعنى كما ذكر العلم الرلم أنه ما يفيض الله عليه في قلبه من لذيذ العبادة وعظيم المناجات والمعارف وكريم المحبة فيستغني عن الطعام والشراب فكأنه يطعم ويسقى من لذيذ ما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذيذ المناجات والمعارف بربه سبحانه وتعالى وعظيم محبته في حديث في رواية جميلة فلما ابو اينته واصل بهم النبي ونهاهم عن الوصال قال الراوي فلما ابو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابو أن ينتهوا هذه الروات همنا في حكم ماذا في حكم الوصال كالمنكل لهم في الحديث مسائل أولا بعد ما ذكرنا المسائل في معنى يطعمون يسقيني جاء في الحديث النهي عن الوصال في الصيام وقد اختلف في النهي على أقوال فقيل إنه يحرم وأن الوصال محرم وهو مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو قول الثوري وانتصر له ابن حزم انتصارا كبيرا واستدلوا بأحاديث الباب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصليح وأستدل بقولي كالمنكِل لهم فلا ينكِل بهم إلا على ماذا؟ إلا على أمر يحرم فعله. وكذا إما يدل عليه قول النبي إذا أقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا ماذا؟ فقد وغربت الشمس وقد أفطر، فقد أفطر الصائم وهم صيام والسئتي في أول باب القادم إن شاء. الله القول الثاني أن الوصاله جائز. قدر عليه وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وابن أبي ليلى فقد روى ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير واصل خمسة عشرة ليلى وإسناده صحيح، وفي لفظ أنه واصل سبعة عشر يوما وذهب إليه بعض السلف واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم وأقرهم على ماذا على الوصال وقد تقدم في معنا في حديث في باب الحجامه في حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى النبي عن الوصال في الصيام والحجامه ابقاءا ماذا ابقاءا على اصحاب لو ترجعون باب الحجامه معليش يرجعون باب الحجامه عن عبد الرحمن اخر حديث الحديث قبل الاخير في الباب عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام قبل بابين قليل تراي عفوا يعني كم ألف وستمئة قال إنما نهى النبي عن الوصال في الصيام والحجامة للصائب إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. رواه أحمد وتذكرون تكلمنا عن الحديث وان من علامة صححة إلا أن ابن خزيم اعترض على أي جملة وعلى قوله والحجامة للصائم قال إنها ليست في الحديث وإلا صححة رواية عن الوصال في الصيام قال ولم يحرمهما طيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالراوي صرح في الحديث أن النبي لم يحرم ماذا لم يحرم الوصال لم يحرم الوصال القول الثالث جواز الوصال إلى السحر مع أن المبادرة بالفطر أفضل وهذا مذهب أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي وبعض المالكية وبعض أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر. واستدلوا بحديث أبي سعيد فأيكم الحديث الباب قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحار فكأن النبي نهاهم على الوصال ثم قال من كانت به قوة على الوصال فليواصل إلى ماذا إلى السحار وإذا اختار هذا أحمد وقال إن فيه جمعا بين ماذا بين الأدلة جمعا بين الأدلة ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله وقال إنه أعدل الأقوال وأسهله على الصائم قال وهو في الحقيقة الوصال إلى السحر بمنزلة عشائه ماذا إلا أنه تأخر إلى السحر إلا انه تاخر الى السحر فالصائم له في اليوم والليلة أكلة فكأنه أكلها في السحر فكأنه نقلها من أول الليل إلى إلى السحر قالوا بذلك تجتمع الأحاديث وبذلك تجتمع الاحاديث نعم، لكن لا شك أن المبادرة ماذا حتى مع القول بجواز الوصال إلى السحر فإن مذهب هؤلاء أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر فإن مذهبهم ماذا أن الفطر أفضل المبادرة الفطر أفضل ويدل عليه ما سيأتي في الباب الذي يليه من المبادرة ماذا عجلوا بالفطر جيد سيأتي الإشارة إليه بعد قليل نعم طيب المسألة تليها يجوز الوصال إلى السحر، وأن المبادرة بالفطر أفضل. وبناء عليه المساله ليها أن الوصال بالصوم اليوم واليومين وأكثر أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن رخص إلى إلى السحر، فدل على أن ما زاد محرم كما هو مذهب الجماهير. ما الحكمة من النهي عن الوصال مسألة ثالثة ما يترتب على ذلك من الملل. والتعرض للتقصير في بعض الوظائف الدينية في شهر رمضان كالتعرض للماذا التقصير عن الصلاة وعن القيام وعن ماذا الدعاء والاستغفار مما هو مقصود في رمضان مما هو مقصود في رمضان في الحديث فوائد أخرى جواز استفصال مفتي المستفتي ماذا ومعارضة لمن للمعلم أو المفتي فانه قالوا إنك تواصل وإنك تفعله وكذلك من الفوائد انه يستحب للمفتي وماذا ومن كان محلا للاقتداء أن يبين علة فعله ان احتاج فإنبي قال ماذا إني الألست كهيئتكم إني ابيت ماذا أو أظل يطعمني ربي ويسقيني صلى الله عليه وآله وسلم نعم منه استنبط بعض العلماء أن الأصل في النهي المنع ما الدليل تأملوا معي قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عبد الرحمن بن ابي ليلى قال نهى ماذا الحجامه قال نهى اصحابه عن, عن الوصال في الصيام حجامه ابقى عليه ولم يحرمها حرمها فكان الاصل في النهي هو ماذا التحريم اي وجه الدلاله لا قول الرabi ولم يحرمها. كان المفهوم عند الصحابة أن الأصل في النهي هو ماذا التحريم. نعم حباب الذيالي هنا. كذلك فيه أن الوصال فيما زاد على السحر من ماذا لا محرم ما زاد على السحر. لكن أنه من التعمق في الدين المم... ماذا المنهي عنه أنه من الغلو أنه من الغلوه طيب ماذا, يفعل؟ ماذا يجاب على فعل ابن الزبير وغيره اجتهاد منه خالف ماذا خالف فيه النس قال رحمه الله باب آداب الإفطار والسحور قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليهما قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي اعجلهم فطرا رواه أحمد والترمذي قال وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال وعن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة إلا النسائي قال وعن معاذ بن زهرة أن أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجلوا الفطر روه أحمد قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة رواه الجماعة إلا أبا داود قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه باب وآداب الإفطال والسحور وذكر الإمام رحمه الله فيه جملة من الآداب فقال عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار أي أقبل الليل من ماذا من جهة المشرق إلى جهة المغرب وأدبر النهار وغابت الشمس في رواية وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي دخل وقت ماذا أي دخل وقته ماذا؟ فطره <تصفيق> قال ابن خزيمة فقد أفطر الصائم هذه اللفظة لفظة خبر ومعناها معنى الأمر أي فليفطر الصائم فكأن في حديث ابن عمر دليل على أن من تحقق غروب الشمس حل ماذا؟ حل له الفطر فبين النبي بثلاث أمارات الاماره الأولى إذا أقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس قد تغيب الشمس في الظاهر لكن لا يقبل الليل أكدها بالأمارات ماذا الثلاث قد تغيب الشمس في الظاهر بأنك ماذا عليها غيم أو قطر فلا ترى واضح فكأنه أن هذه الأمور الثلاثه التي في الحديث كانها ماذا متلازمة في الأصل جيد لأنها ماذا قد تكون في الظاهر أحيانا غير غير متلازمة جيد فينتبه أراد النبي أن ينبه أن العبرة بماذا بتحقق غروب الشمس فإذا تحقق المكلف غروب الشمس ماذا فليفطر وجب عليه ماذا وجب عليه الفطر قلنا هذا الدليل من أدلة من قبل قليل من أدلة المانعين من الوصال من أدلة المانعين من الوصال نعم فيقبال الليل ويدبار النهار وغروب الشمس أو غيابها هو اماره ماذا أمارة على تحقق ماذا تحقق ماذا إفطار الصائم نعم طيب هل هذا الغياب هل هو يلزم فيه اليقين أم الظن الغالب هل يلزم غلبة الظن فقط تكفي أم لا بد فيه من اليقين؟ ما رأيك؟ الشيخ يقول يقول اليقين. غلبة الظن أن يغلب على ظنه بأمارة غروب ماذا الشمس جيد؟ قد لا يستطيع التيقن لمكان يعني مثلا لا يظهر في ماذا الشمس لا تظهر فيه واضح نقول العبرة بغلبة ظنه أن الشمس ماذا؟ قد غابت وأن الليلة قد أجبر وأن أن الليلة قد أقبل والنهار ماذا؟ قد ادبار نعم. ثم ذكر حديث سهل ابن السعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي لفظ متفق عليه ماي هذا الحديث والذي قبله والحديث خرجه البخاري في باب تعجيل الإفطار. وفي لفظ عند ابن خزيمة وابن حبان الصحيح والألباني لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فإنه إذا غرب الشمس تطلع النجوم مباشرة وإنما بعد ان يشتد ماذا سواد الليل واضح ظلمة الليل فهو دليل على تعجيل ماذا تعجيل هذه الرواية دليل على تعجيل الفطر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه أحمد والترمذي وأخرجه كذلك أبو يعلى وابن حبان والبيهقي وصح ابو خزيمه وابن حبان الا ان فيه قره ابن عبد الرحمن ضعفوه قال الامام احمد وابن خزيمه منكر اي ان هذا الحديث ماذا منكر بل قال احمد ماذا منكر جدا هذا الحديث يعني وقال ابن معين عن عبد الرحمن هذا قال ضعيف الحديث قال ضعيف الحديث وقال عنه احمد فيه يعني انه ماذا منكر الروايه جيد والحديث ضعفه الالباني الحديث ضعفه الألباني لكن يغني عنه الحديث الذي ماذا؟ الذي قبله ومن العلماء من حسنه بناء الحديث الذي قبله طيب حديث سهل مساعدين على مسائل أولها وحدث به استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به حين حلول وقته بعد, بعد أن يتحقق غياب الشمس وقد اتفق العلماء على أن تعجيل الفطر مستحب إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو بخبر ماذا ثقة عدل قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطري وتأخير السحور سنة متبعة وقد حكى ذلك الإجماع حكاه الوزير ابن هبيرة وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية قال البخاري رحمه الله وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس يعني إشارة إلى تعجيله بالفطر مجرد غياب القرص أفطر أبو سعيد رضي الله عنه ورضاه وقال عمر بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أخرجه عبد الرزاق واسناده صحيح في تعجيل الفطر تيسير على الناس وبعد عن صفة التنطع وقطع لدابر الغلو في الدين وفيه مخالفة لمن؟ لأهل الكتاب وفيه مخالفة لمن ينتظرون بفطرهم ماذا؟ النجوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر ماذا؟ تعظيم للسنة فإن النبي قال لا تزال أمتي على على سنتي ما لم تنتظر بفطرها ماذا النجوم فيه حثل اتباع السنة وترك مخالفتها وأن فساد الأمور بتركها ويجدر بالمسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة وقد يكون مما يعين على ذلك التفرق قبل الغروب التفرق فيتفرق المسلم للدعاء وللذكر وللاستغفار فحين يتحقق غروب الشمس يبادر ماذا في الفطر فإن يسمع المؤذن الثقة فإنه ماذا فإنه يبادر في الفطر إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى فإن قول إن حب عبادي إلي محبة الله تبارك وتعالى لمن يتعجلون الفطر بعد تحقق ماذا؟ غروب الشمس بل هم حب عباد الله إليه سبحانه تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أخره وهذه شعيرة شعيرة عظيمة أن يعجل الناس ماذا أن يعجل الناس فطره حديث أنس قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا الحديث أخرجه كذلك دار قطني وأخرجه الحاكم وصححاه الحاكم وقال صحيح على شرطي مسلم وافقه الذهبي وقال الترمذي حسن غريب وقال الدار قطني سناده صحيح وقد اعل الحديث الإمام أبو حاتم الرازي في العلل وأعله ابن عدي في الكامل لكن الحديث الاقرب أنه حديث حسن أنه حديث حسن ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة إلا النسائي هذا الحديث كما ذكر اخرجه الأربعة أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولم يخرجه النسائي وكذلك خرجه ابن خزيمة وخرجه ابن حبان والحاكم وكما ذكر صحاب ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخار ووفقه الذهبي على تصحيحه والحديث كذلك خرجه عبد الرزاق وخرجه ابن ابي شيبه وهو حديث صحيح صحعه ابن الملقن قد جاء من طرق عن حفصة بن سيرين عن الرباب وان كان, إن كان ضعفه الشيخ البايد لكن اقرب أن الحديث والله اعلم انه حديث صحيح أن الحديث صحيح والترمذي قال يعني أنه حديث صحيح هذين الحديثين دل على مسائل أولا أنه يستحب الإفطار على رطب انتيسر تيسر لأنه أشهى وأنفع في وقته فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد الماء فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه كما قال النبي طهور وفي الحديث إشارة إلى التقلل في الإفطار فإنه قال ماذا على رطبات ثم قال تمرات في الروايات الأخرى في حديث سلمان الضبي قال حسوات والحسوة هي ماذا؟ الحديث شر شربه يعني وشار للشيء القليل وقد يعني ذكر ابن القيم أن فطر النبي صلى الله عليه وسلم على الرطب والتمر والماء يعني تدبير لطيف جدا. وقال يعني رحمه الله وهذا من كمال شفقته صلى الله, صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع وهو من أكثر الثمار تغبية للبدن وأكله على الريق يقتل الدود فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوة وكما تعلمون أن التمر غني بعدد من أنواع ماذا السكر فهو يتحلل رأسا تأكله فهو يتحلل رأسا إلى ماذا إلى الدم ثم ينتقل للعضلات في فيمنحه شيئا من ماذا؟ من القوة وكذا أن الافطار على الرطب والتمر والماء لا يرهق المعدة لا يرهق المعدة بما يقدم إليها من صنوف الاطعمه الحارة بعد نهاري ماذا؟ الصيام فأول ما يبدأ الصائم يبدأ بتهيئة هذه المعدة بأن يفطر على رطب أو تمر أو ماء وفيه عظم شأن الماء فإنه ماذا؟ فإنه كما قال النبي طهور فإنه طهور نعم. قد يقال إن لم يجد هذه وجد مثلا حلوة فإنها تأخذ ماذا تأخذ مقصد ماذا مقصد التمر تأخذ مقصد التمر أو ماذا الرطب طيب الحديث الذي يليه حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب إذا أفطر حدكم فليفطر هنا أمر هل هو الوجوب فليفطر على تمر لو أفطر على غير التمر والماء والرطب يعني على من. <تصفيق> من العلماء من ذهب إلى قال يجب أن يفطر على أحد هذه الثلاثة إن وجدها فإن لم يجدها فلا شيء عليه من أم من قال أنه ماذا هذا باب للشهاد وتعليم فكان النبي من كمان شفقته علم أمة تفطر على ماذا على هذه الثلاثة الأمور الفاضلة ولا شك أن أعظم ما يفطر يبدأ به المكلف حين فطر أن يبدأ به هذه الثلاثة نعم طيب نرجع حديث مؤاذ من زهرق أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه ابو داود وكذلك خرجه ابن المبارك في الزهد واخرجه البيهقي والبغوي ورواه متصلا ولم يذكر فيه يعني ما أنه بلغه لأنه قال عن معاذ المزهر أنه بلغه فكانه روى أنه بلغوا فيه ماذا شيء من ماذا من الانقطاع وأنه لم يروى موصولا رواه البغوي موصولا ولم يذكر فيه أنه بلغه إنما رواه موصولا قال ابن الملقن طبعا مما رواء كذلك رواه الدار قبل ما نقول كلام الملقّد رواه الدار قوتني في الكبير من حديث ابن عباس وليس من حديث معاذ بن زهرة من حديث ابن عباس مرفوعا وخرجه ابن عبي شيبة من حديث أبي هريرة فكانه روي من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن زهرة قال ابن المقّ اسناده حسن لكنه مرسل من حديث معاذ بن زهرة فكانه شريلا الضعف فيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعاذب للزهرة لم يدركه إذا قال أنه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعله النووي والمنذري والمزي وابن حجر والحديث ضعيف والحديث ضعيف الحديث ضعيف فما وجه تضعيفه كذلك قالوا أن في إسناده من؟ عبد الملك بن هارون كذلك ففي علتين أولا أنه جاء ماذا؟ ليس مرسل متصلا مرسلة والمرسل من أنواع الحديث الضعيف جاء متصل من حديث بهريرة وجاء متصل من حديث ابن عباس لكنه ماذا معلول بمن فيه ممن ضعف عبد الملك بن هارون وإذا فهو ضعيف لكن جاء في حديث آخر دعاء آخر يقال عند الفطر عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطرق ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهذا الحديث لم يذكره الإمام رحمه الله قد أخرجه أبو داود والنساء والطبران في الكبير والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الدار وقال الدار قطني اسناده حسن وأخرجه البيهقي وحسن هذا الحديث ابن الملقن وابن حجر والألباني فالصحيح أن هذا الدعاء هو الذي ينبغي أن يقال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله متى يقال هذا؟ يقال بعد الفطر بعد ان يشرع في الفطر ويتحقق ذهاب الضمأ وابتلال العروق يقول هذا الدعاء نعم. الحديث الذي يليه حديث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ما, ما السحور وعجلوا الفطر رواه أحمد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة رواه الجماعي لا بداون ثم ذكر حديث عمرو بن العاص حديث أبي ذر كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور السحورة وعجلوا رواه أحمد وكذا يعني رواه أورده الهيثم في المجمع والحديث ضعيف هذا الحديث يعني مشهور لكنه حديث ضعيف روي من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان ويسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وقد قلت سابقا أن ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فإنه ماذا فانه حديث ماذا فانه مقبول لان روايه العباد العباد لمن هو عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن مقير جيد ان هؤلاء اذا رووا عنه فانه ماذا روايتهم عنه صحيح اما اذا روى رواه عنه غير هؤلاء العباد فانه ماذا فانه روايته ضعيف ولذلك هنا ليس من روايه احد العباد الا جيد ليس من روايه احد العباد وانما هو عن سليمان بن ابي عثمان وهو مجهول فالحديثه الحديث ضعيف لكن جاء من روايه اخرى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون هذا الحديث اخرجه احمد وابن ابي شيبه وأخرجه ابو داوود وابن ماجه والخزيم والحبان والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وصححه البوصري وحسنه الشيخ الباني رحمه الله الجميع فالحديث اللفظ هذا لا يزال الدين ظاهرا. علامة ظهور الدين أن يؤجل الناس الفطر فكما ذكرنا في أول شرح الحديث أن ابن عبدالبر قال ماذا حديث تعجيل الفطر وتأخير السحور ماذا صحاح متواتر صحاح متواتر تذكرت من المسائل في الوصال حديث الوصال رويت عن جمع كثير من الصحابة فرويت عن ورويت عن أبي هريره ورويت عن أبي سعيد ورويت عن ابن عباس ورويت عن عائشة ورويت عن جمع كثير من ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدها بعض العلماء فلها حكم ماذا الاستفادة ليس التواتر لكن الاستفادة والشهرة طيب قولوا أنس أن النبي وسلم قال تسحروا فإن في السحور فإن السحور بركه رواه الجماعة إلا أبا السحور بفتح السين اسم ماذا للطعام اسم للطعام الذي يتسحر به وهو يؤكي ما يؤكل وقت السحر والسحور بالضم هو الفعل هو ماذا الفعل أي التسحر التسحر الأمر بالسحور تسحروا ظاهره الوجوب لكن السواب أنه ماذا أمر استحباب لا أمر إيجاب قال ابن المنذر أجمع العلماء أنه مندوب إليه إلى السحور ولا اثم على من تركه وحظ النبي صلى الله عليه وسلم أمته على السحور ليكون قوة لهم على صيامهم فهو بركة دينية, دينية ودنيوية وهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به والمتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأس به كان سحوره عبادة, كان سحوره عبادة قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ الاستيقاظ للذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار وأنا أقول تنزل ماذا الرحمن تبارك وتعالى وربما توضأ صاحبه وصلى وادى يعني قال رحمه ربما توضأ صاحبه وصلى واداء من ادام الاستيقاظ فقد غفل عن الذكر والدعاء والصلاه وقال كذلك ان من الحكمه التاهب ماذا للصلاه فان من يتسحر يكون اكثر تاهبا ماذا للصلاه يحصل سبحان الله من السحور انتفاع. أول من يعني انتفاع قد يجلس الإنسان فيدعو قد يحصل له نوع من الاستغفار والمناجات والوتر اللي لم يكن أوتر ومن الفوائد العظيمة سماع المؤذن فإنه يعين على ماذا على إجابة المؤذن كذلك شهود ماذا صرات في أول ماذا في وقتها والتبكير إليها ففيه منافع عظيمة نعم سماه النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الغذاء المبارك كما في حديث العرباض بن السارية في حديث خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هلم الى الغذاء المبارك والحديث هذا رواه احمد حديث العرباض ورواه أبو داود ورواه النسائي وابن خزيمه وابن حبان والطبراني والبيهقي وصححه الشيخ الباني رحمه الله ورحمه الله الجميع من بركة السحور ما ذكروا بعض علماء كابن رجب ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحرين وقيام القائمين وصلاة المتهجدين واستغفال المتعبدين وتلاوة الصالحين قد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين والحديث رواه أبو داود والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصح الشيخ الألباني نعم يحصل السحور بأقل شيء يتناوله المسلم من أكل أو شرب ولو جرعة من ماء واستحب السحور على تمر أو ما فقد روى ابن حبان وأبو يعلى والطبراني في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا تسحروا ولو بجرعة من ماء صحاه الالباني وروى أبو داود ابن حبان والبيهق عن أبيه وريت مرفوعا نعم السحور المؤمن التمر وكذلك صحه الشيخ الالباني وفيه تنبيه على أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بأموره العادية إلا مقتننتاً بماذا؟ بنية صالحة فإن الانسان قد يتسحر لأجل تقوى على ماذا؟ على الصيام لكن ما أجمل ان يستحضر ماذا؟ امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ وقصد في هذا الاقتداء والتعبد قصده الاقتداء والتعبد وماذا؟ والبركة والغذاء كما قال بالسلم والغذاء المبارك الحديث الأخير في هذا الباب كذلك في اثبات يلي ما ذكره الإمام النووي فيه دليل على اثبات البركة في بعض المخلوقات وان بعض المخلوقات قد يكون ماذا مباركه فان في السحور ماذا بركة ثم ذكر حديث عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصل ما بين فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحور رواه الجماعه إلا البخاري وابن ماجه والحديث دليل على ان السحور أن في السحور ماذا مخالفه لأهل الكتاب وهو دليل على تأكد ما ذكرناه من الإجماع في استحباب السحور ومعناه كما قال النووي رحمه الله الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور نعم طيب نكمل طيب بسم الله في السحر وقت السحر في, ماذا في وقت السحر الذي ماذا يسبق الفجر الذي يسبق الفجر نعم معلوم من يرى أن السحر هو ماذا هو ثلث الثلث الأخير ثلث الثلث الأخير نعم نعم قال رحمه الله أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء قال رحمه الله باب الفطر في الصوم في السفر قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلامين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر رواه الجماعة قال وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه قال وعن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله, صلى الله, عليه صلى, الله عليه في صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقال صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر قال وعن انس قال كنا وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب علي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسافر بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا وإنما يؤخذ وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر متفق على هذه الأحاديث إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج قال وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم قال رحمه الله رواه مسلم والنسائي قال رحمه الله وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر قاله عن أبي سعيد وجاب رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر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 والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه أحمد ومسلم وأبو داود طيب قال باب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء الباب باب الفطر والصوم في السفر سيبين نولد في هذه الأبواب أحكام ماذا؟ أحكام الصيام في السفر وأحكام الفطر في السفر تكرى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي تذكرت مسألة في الباب الذي يليه حديث سلمان بن عمرو الضبي قيل ليس هو سلمان إنما هو سليمان وأنه ليس في الصحابة أحد باسمه سلمان إلا من؟ فارس. سلمان فارس لكن الأقرب أنه سلمان بن عمرو الضبي هذا قول لبعض المحدثين عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر في لفظ البخاري أصوم في السفر باستفاة وفي لفظ إني رجل أسرد الصوم حديث الباب الصوم في السفر يلسأ النبي وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه الجماعة وخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والفطار هذا الحدي على ماذا دليل على استواء ماذا الصوم والفطار في رمضان أنهما سوا فإنبي قال إن شئت فصم وإن شئت فجعلها فجعل الفطرة في السفر والصوم في السفر على, على السواء ثم ذكر وذلك سدل به من قال بماذا بجواز الصيام في السفر وجواز الفطر ماذا في السفر وأنه غير مكروه وعن أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد في يوم في رواية خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اسفار في يوم حار حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسي من شده الحرب وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه والحديث خرجه البخاري ومسلم وقال البخاري باب ولم يذكره وهذا لفظ احمد ومسلم وهذا الحديث دليل على ماذا دليل على ان الصوم في السفر افضل لمن قوي عليه فان النبي ماذا كان صائما صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قيل هي غزوة تبوك السفرة فرأى زحاما ورجلا يعني ورأى رجلا قد ظلل عليه في لفظ النساء رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل قد أجهده الصوم فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قيل لم يسمى الرجل لم يعرف الرجل فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في سفر ليس من من هنا قيل انها تبعيضيه انها للتبعيض وقيل زائده لتاكيد النفي انها زائده يعني كان الروايه ليس البر الصوم في سفر وانما اتى بمن هنا ماذا لاجل اي شيء لاجل التاكيد لاجل التاكيد قال ليس من البر الصوم في السفر ليس من الطاعة ماذا ومن الأمر الذي فيه بر وطاعة أن يصام في السفر وهو دليل لمن دليل لمن قال ماذا بوجوب الفطر في السفر وأنه من صام في السفر فماذا فيجب عليه القضاء واضح سنذكرها بعد قليل وخرجه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في سفر وبوّب النساء باب ما يكره من الصيام في السفر وفي لفظ النساء وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإسنادها صحيح طيب ثم ذكر حديث أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر وللمفطر على الصائم هذا لفظ أحمد ووخرج البخاري في باب لم يعيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضًا في الصوم وفي لفظ النسائي فمن الصائم ومن المفطر في هذا الحدري على أي شيء؟ على التخير بين الصوم والإفطار واستواء ذلك ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة ألاف. في الصحيحين خرج عام الفتح في رمضان دون ذكر العدد كما ذكر الإمام وهذا لفظ أحمد وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم يصومون حتى إلى بلغ الكديد وهو ما بين ماذا عسفان وقديد أفطر وأفطروا وإنما انظر استنباط بن عباس وإنما يؤخذ من أمر رسول الله سلام بالآخر فالآخر كان ابن عباس يرى أن الآخر من أمر رسول الله وماذا الفطر وكأن الصوم في السفر ماذا منسوخ يراها ابن عباس متفق على هذه الحديث السابقة إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة آل آلاف ولا تاريخ الخروج الحديث خرجه البخاري ومسلم في باب من أفطر في السفر ليراه الناس وهذا الحديث يدليل على ماذا على أن السفر الفطرة في السفر ماذا أفضل وأن الصيام ماذا منسوخ سدل به من قال إنه منسوخ <تصفيق> ثم ذكر حديث عمرو حز... ح... ذكر حديث حمزة من عمرو الاسلمي أنه قال يا رسول الله أجد في أجد مني قوة في... في قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح قال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي وهو قوي يقول الإمام هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر إذن هذا دليل لمن لمن قال إن الفطرة أفضل ثم ذكر حديث أبي سعيد وحديث جابر قال سافرنا مع رسول الله في صوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض في لفظ غزونا مع رسول الله سعيد. ستة عشر مرات من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والحديث المسلم وهو دليل على ماذا استواء الأمرين ثم ختم الباب بحديث أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم فكانت رقصة فمن من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبحو عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزمة يعني اي شيء الفطر كانها عزيمه فافطرنا ثم لقد رايتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه احمد ومسلم ابو هذا سجله بي على ماذا على ان الصوم افضل وعلى ان عكس اي حديث عكس حديث ابن عباس فعلى ان الفطره ماذا في الصوم ماذا منسوخ وعلى ان الافضل ما هو يعني ليس الفطر على ان افضليه الفطر منسوخ، على ان افضليه الفطري منسوخه احسن الامام في راد هذه الأحاديث ارادا جيدا رحمه الله في حديث ابن عباس هنا قال حتى إذا بلغ الكديد الكديد هي ماذا على بعد ماذا مراحل من ماذا على بعد مراحل من المدينة لاحظوا قال خرج النبي من المدينة قال حتى إذا بلغ قال يصوم ويصومون يعني يصوم ماذا يصوم اليوم الأول والثاني والثالث وقيل انها على بعد سبعة أيام من المدينة فكان في اليوم السابع ماذا افطر أما ما قبله كان يصوم. لا يفهم منها الفاهم أو الطالب العلم أن المراد النبي بدأ الصوم في الصباح ثم أفطر لما بلغ لأنها بعيدة كانت سبعة ماذا مراحل سبعة مراحل طيب أحاديث الباب اولا أحاديث التي وردت في شأن الصوم في السفر والفطر فيه كثيرة جدا ومتعددة من روايات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن نقرر فنقول إن الفطره في السفر ماذا رخصة فإن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم ثم ذكرها من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إنما الخلاف في أي شيء في ماذا هل يجوز الصوم في السفر والخلاف أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر واضح والا باتفاق الجماهير وهو دليل الكتاب والسنه عليه الجماع أنه يجوز ماذا للمسافر ماذا أن يفتر بما دل عليه الكتاب العزيز في حديث باب مسائل أولها دل حديث عائشة في سؤال حمزة بن عمرو وحديث أبي الدرداء في قوله لم يكن صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم نروحه وحديث أنس فلم يعب الصائم على المفتر وحديث حمزة بن عمرو الأسلم هي رخصة من الله تعالى فاقبلوا من اخذ بها حسن في روايه اخرى فقبل رخصته وحديث ابي سعيد وجابر على ان المسافر مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر وهذا مذهب جمهور اهل العلم وذهب داود الظاهري وابن حزم وحكاه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجزئ المسافر الصوم وانه فرضه ماذا وانما فرضه ماذا الفطر ويجب عليه القضاء واستدل بأدلة أولا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة فجعل العدة هي البدل فعدة من أيام أخرى ولحديث جابر ليس من البر الصيام في السفر ولحديث الذي سياتي في الباب القادم أولئك العصات أولئك العصات في من في من صاموا في السفر سنبين أن العصات الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث النسائي وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ولحديث سعيد فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا قال فكانت عزمه يعني العزم هي الواجبه هي ما ماذا ما ما الدليل جيد فكانت عزمه فافطرنا ولعل الراجح هو القول الجمهور أن المسافر مخير بين الصوم والفطر أما ما استدلوا به من الآية فليس صحيح. والجواب عليه إنما هو تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفل فأفطر فعدة من أيام الأخرى ولو كان لا يجزئ لما صام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قر أصحابه على الصوم صلى الله عليه وسلم وأما حديث ليس البر من الصيام في سفر فأجيب عليه بأنه خرج على سبب فيقتصر عليه فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في ماذا فيمن شق عليه الصيام وأرحقه وإلى هذا التأويل هذا التأويل أنه إنما كان في من شق عليه الصيام وأرحقه مال إلى هذا التأويل الإمام البخاري جنح إليه البخاري والنسائي وابن خزيمة في تبويباتهم يقول من دقيق العيد في مسألة لطيفه هنا أخذ من هذه القصه أن كراهية الصوم انتبهوا لها أن كراهية الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أو لا من الصوم من وجوه القرب, القرب في فينزل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام والسفر على مثل هذه الحالة في حالة من؟ يشق عليه أو يرهقه وأجاب الظاهرية بأن اللفظ عام والعبرة ماذا بعموم اللفظ لا بخصوص سببه انظر كيف أجاب عليهم الإمام بالدقيق الإمام الفذ رحمه الله قال وينبغي أن يتنبه أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب فان بين العامين فرق واضح ومن اجراهما مجرا واحدا لم يصب فان مجرد ورود العام على سبب مثل حديث ليس من البر لا يقتضي التخصيص به كنزول ايه السرقه فانها نزلت في قصه من سرقت لدائما صفوان بن اميه لكن الايه ماذا تعامل في كل سارق مع أنك السبب قصته ما هو قصة رداء سرقة رداء صفوان ابن أمية جيد وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهي المرشدة لبيان المجملات وتبيين المحتملات المحت كما في حديث الباب ففي حديث الباب ماذا قال فرأى زحاما ورأى رجلا ماذا قد ظل عليه فقالوا ما هذا قالوا يا رسول الله صائم وفي الرواية الأخرى ماذا قلنا ورجل قد أجهده ماذا فإذا هو برجل قد أجهده الصوم فالأصل أن هذا هو سبب قول النبي ماذا ليس من البر الصيام في السفري نعم ولا, ولا شك أن الراجح هو القول الأول فإن القول بوجوب الفطر في السفري فيه تعطيل للأحاديث الدالة على جواز الصيام وهي كثيرة المسألة الثانية على القول ان الصائمة في السفر مخير بين الصوم او الفطر ايهما افضل هل الصوم افضل ام الفطر لمن كان مسافر اختلف الجمهور في هذه المساله على ثلاث اقوال ونختم بها ونقف في هذه المسائل الاول ان الصوم افضل لمن قوي عليه حيث لا مشقه ولا ضرر وهو مذهب الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنفيه وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه وينسب إلى عبد عمر بن عبد العزيز فيها بالنسبة نظر لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن راح ماذا صام ولم يكن صائم إلا النبي وعبد الله فإن وأنه أسرع في إبراء ذمة المكلف مما وجب عليه من الصيام فصومه يبرئ ذمته ولأنه أيسر أن يصوم الإنسان والناس ماذا صيام أيسر عليه الثاني لأن الفطر أفضل وهو مذهب أحمد وبه قال إسحاق بن راهوي ولوزاعي ويروى عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن مسيب قالوا فإن قوله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن قالوا نص في أن الفطر ماذا أفضل ولحديث الفطر أقوى لكم واستدلوا بحديث ليس البر ليس من البر الصيام في السفر. القول الثالث أن الأفضل أيسرهما فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر لمن ماذا يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وينسب هذا القول إلى عمر بن عبدالعزيز واختاره ابن المنذر واستدلوا بأحاديث الباب وبعموم قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا شك أن من مقاصد الشريعة ماذا؟ التيسير الذي ماذا؟ دل عليه ماذا؟ الدليل ولعل الراجح هو القول الثالث وهو أن الأفضل في الفطر والصوم في السفر ما كان أيسر في حق من؟ في حق المكلف وفيه تجتمع الأدلة ويتحقق مقصود الشارع الحكيم من الرفع الحرجي والتيسير نقف هنا عند المسألة الثالثة للعلماء تقييدات في السفر نذكرها إن شاء الله المسألة الرابعة وما بعدها في الدرس القادم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم وجل اجتماعنا اجتماع مرحوم وجل تفرقنا بعده وتفرقنا معصوم صلى الله وسلم وبارك رسول الله نكتفي السؤال إن شاء الله عليكم يقول في الحديث ما يدل على جواز أكل أهل من تلزمه الكفارة من الكفارة، فمدري العجوز أكله هو منها. تصدق به على أهلك في الرواية في الرواية طعامه أهلك وطعامه لأهلي، وتصدقه به على أهله ماذا؟ يلزم منه أن يأكل منه؟ ولأنه من ماذا؟ هو من أهل بيتي واضح نعم هذا هو الجدل. نعم. الحسن الله أنكم يقول إذا أكرهت الزواج. كذلك في الرواية ألفاظ يعني طعامه بيتك، فدل على على هذا المعنى نعم. طعامه أهل بيتك نعم. أحسن الله إليكم يقول إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع خلال رمضان نهارا بضعف في الزوج أمام زوجته فالكفاره على الزوج أم على الزوجة هو القضاء يجزئ عن الزوج بصيام يوم واحد الله يعني لا يعرف إذا لو حصل أن المرأة أكرهت الزوج جيد وإن كان هذا قد يقال لا يحصل كثيرا لكن لو حصل طيب طبعا يتصور هذا يتصور يتصور بأن تكون مرأة مفطرة وهو صعب تكون في سفر مثلا أو تكون مثلا ماذا طهرت من حيضها في نصف النهار وتطهرت فيجب عليه ماذا قد يقال لا يجب عليه المساك على قول من قال لا يجب الإمساك ولأنها ستقضي هذا اليوم فيتصور ان تكون مثلا غير صائمة فلو أكرهت زوجها على, على الجماع فالحكم ماذا الأصل وجوب أن المرأة تم وان وأن الرجل يمتنع فلا يكره أحدهم على لكن لو حصل ولم يحصل يعني الامتناع فإنه يجب عليه ماذا يجب مثل ما قلنا في الزوج يقال في ماذا ما قيل في, في الزوج يقال في الزوج ان كان مطاوعا فعليه كفارة ان كان في <تصفيق> الكفارة عليه والله أعلم والله أعلم سجل الجمعيات حقوق حالات عمر كثيرة كثيرة من الأزواج على زوجات نعم الزوجات من, من الزوجات ينعم على أزواج نص الله على عافية النفس لم ألم يلعن المرأة المترجلة نعم هذا ليس من الداخل المسألة لكن يقول هذا حقها الشرعي لكن أنت يأتي بها أن يكون في حرمة رمضان هذا الذي ينكر ويستغرب ويكون محل التندر وإذا اعتبرناه شيئا غريبة جيد ولا فهو حقه الشرعي لها يعني في مخدعها وفي بيتها هذا حقها الشرع الذي رخص الشارع لها فيه لكن لا شك أنها انتهكت حرمة ماذا انتهكت حرمة الشعر الشعر جارا الله وإياكم بس الله يجعل اجتماعا اجتماعا مرحوم جاء تفرقنا بعد تفرقا معسومة اللهم الصلي والسلي مبارك على رسول الله